حيل تهدى مشاكل ومتعب مش لاعب، قصلي الدنيا بقلبي بتتلاعب مش لاعب، حيل تهدى مشاكل ومتعب مش لاعب، قصلي الدنيا بقلبي بتتلاعب، بتهرج واقفة بتتفرج على الهم وهو مقدار. لعبها بوخ دنيا تدوخ انا الا عليها صبار بتهرج واقفه بتتفرج على الهم وهو مقدر لعبها بوخ دنيا تدوخ انا الا عليها صبار كل الناس تعمل ما بدها عم فرح ودايما قلبي منوش نايم مش لعب حيلة هدّ مشاكل ومتاعد مش لاعب أصل الدنيا بقلبي بتتلاعد مش لاعب حيلة هدّ مشاكل ومتاعد مش لاعب أصل الدنيا بقلبي بتتلاعد تنساني وتاخد عنواني تستعوض بقى ربنا فيها ما هو مش علشان انا وحداني تستقوى وخلاص يعني علي تنساني وتاخد عنواني تستعوى تبقى ربنا فيها ما هو مش علشان انا وحداني تستقوى خلاص يعنى علي متمر بقول لا بتهزر M'l-á-kir-kidá-mush-gadá a